أصبحنا حافظ القضية تعالي سوهم فكروا عليا بس قال ما يفعل أعدائي زيشي هو هذول يبغون يقول أنا جنتي في فادي ما تبذر تأكل بين فن أنا تعاتي هنا ما هي بتنفزوني فضلاً وبيتبر ولا تأكل أي واحد يأكل زه وبيتبر ولا هي تعاتي بأغلى أسمعها ولا إذاعة أسمعها وخلاص وخف أني أنا تعاتي وجنتي والثاني في فدري أنا تجني خلوه أنت لو ما فكيت الباب أنا في باتي أتكن باب وأسعد لعبات بيني بين ربي طيب تترجونني أنا لا في سياعة أنا محلوق لغاة وقاعد أشتغل عليك اللي هو جوبي وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدون فأنا لا أبدأ فكيت عليه ذات وقال لأت تحت الزاة بس لغاة جلد قالوا قتلوا شهادة أنا جاعد أشتغل كلها عشان كل على الجنة فإيش بتصويري هالإنسان بيشتغل ايش ما هم بتزعلم ايش ما هم بتزعلم ما تقدر تزعلم انا ابغل عيسان وياك بل بيت عليه الصلاة والسلام في اهلة الظروف يقول لو ان اهل طلع قال لا تحزن سبحانه الله كيف ما احزن العالم بيقضعون لا تحزن الا الله معنا في علاقة نقعد يخص الشيء من اعتلم وياك ما يقول لا تحزن وهو حديث هو طريق عيسي اللي اسعده عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم أنك في أسر الله أصلاً تون ما في أعلى الدرج يأتي الأغراض والمرأة فترة نائم ويأخذ السافيه حتى غرفة ماني ما أكل الإجابة ما كتبت تفكير على الله ممكن نية المغلف هذه ممكن ما نزل القرآن اللي عتم في هذا ما. ما انزلنا. ما فعلنا عليك القضاء للتسقى. أجل ليش؟ ليستعد؟ نعم. بس ليش يا ابن دا القرآن وما نستعد؟ تعال أنا وياك بس بفتح اليوم له وطيب. ابغى نطلع من هنا فانت إن نعرف كيف نشتغل على حالنا نعرف كيف نقدر أدلول الكلام، نعرف أنه كذب علينا. قال مركز كذا لا تروحنا؟ قل ألا بروح. دار روح الحق العام قل الله أنا شغل هنا كله ومتابعتك في كل شيء كيف نسعد ذكر الله وعدك الله بأربع أمور الأربع أمور هذه اللي قاعدين نسعب عليها طول حياتنا وذلحين ما حقلناها إلا من رحم الله اللهم اجعلنا له الأربع أمور هذه أن الله يغمن لك يغمن لك منه العظيم جل في علا اللي إذا أراد شيء أنت إِنَّمَا أَمْرِنَا لِشَيْءٍ مُبَعَدْنَاهُ إِذَا أَعْرَبْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَأُمِنْكُمْ فَيَكُونُمْ الأربع عمر هذو لوعدت كياها من لا يقلط المئة عن وعدت أن يضمن لقلبك ما هل عينك لأن لو أنت حزين لبست احتنا الضوات ما بتاعك. لو وعدة حزين لبست أد من مليون ريال ما بتاعك. لأن هنا قديم ظن الناس ان الناس ان لا تخاف من اي شيء مهما طاقة الظروف تكون زي ابراهيم عليه السلام لا في القدر لا, من لأ في القدر ملته ابراهيم حميدا وما اتبع من الاذلال تكون فنبينا صلى الله عليه وسلم صبر شوف تملس ان لا تخاف ولا تحزن طلع الحزن من جوفك في تحس السعادة من هنا مو بس يا برا ضمنت انك ما تظن ما يجي يوم عندك غضل في الرؤية مرضية وان تروح مبترض وانك ما تشفع تكون فرحان طول اليوم تكون في خطة واحدة فقط. لكن مستعدون طويلة جدا اذا ما جربناها لا تقول ما تعتقد ابدا وين ابدا العظيم لو من الشوية هذا تجيوكنا كل يوم وما طول اليوم وتجيب أربعين واحد مهندس عندك يالله نفتح يالله لأن الله عظيم وإذا حكم الله خلاص تحققوا كيف تحصل أربع أمور خلينا نشوف احنا نقرأ القرآن صح ومنا من حفر القرآن الله ما جعلهم القراء ولا قال قال إنك حفر تحصلها ما هو في القراءة القراءة هذه طويلة بالضبط نعم ناقل من كنيه الحفظ هذا كله جزء علم وسائل كلامة القرية ستذكر قل أم على قلوب كتاب أنزلناه إليك وظارك ليه ليتذبره طيبه يدرع يتمع يعتذ جميل لكن لنتك ليتذبره ولا يحتط عنه قال الله عز وجل اختار قضية واحدة والله لو أجاهد نفسي أنه إياك على فعلها أقسم بالله أن تحقق لك كل مطالب اللي فيها خير لك تزال عن كل ساوء اللي فيها شر لك تصلح لك جميع قاطف غفل على الله غف مثل يوم بعض نحبها غفل على غفل يالله يا من من يخلق العظيم جل نبي علا فانتعلم كيف في هي هذه فمن تبعه دائم تبع فمن تبعه دائم ما له يا رب فلا خلص عليهم ولا من يحزنون حد في أهلك الظروف وأشد المواقف في الملائكة لا خلص ما ليتم ولا أنتم تحزنون نحن أولائكم في الحياة الدنيا لكل مائكم هذا خاطئ لأن الله أرسل وفي الآخرة وفي الآخرة ولكن في فيها ما تستهي في ولكن في فيها ما تدعون ليس لأرسل يلي فتير رحيم كيف قفر وإني لك فار لمن تاب وآمن كل اتباع تاب آمن عمل صالحا إذا اتبع ثم اهتدع طيب لا خوف عليهم ولا هم يحجمون لا يحزنهم الامتدع الأكبر الناس في أتلع حاله هؤلاء لا يحزنهم الامتدع الأكبر وهم انتدع يومئذ آمنون فمضمن الله سأ... الأمن في كل مكان وفي السعادة في كل مكان ثم قال في الآية الأخرى ثمن <تصفيق> الثمان ولا يضل ولا يشتاك إذن قضية الآن نأخذها واحدة واحدة فا اتبعنا لا تدور فعال فمن الزمان بأحيانا يا جماعة تسمع آية رمضان ونفعين كان كنت قلت بحان الله يترى أحيانكم كلمة هالك لا إله إلا الله جرم إلهم آية اليوم أمي الأول مرة أسنعها حصل حصل وغا معي وحصل مع كثير غيره فالجاك منت عاجز بمستعدر مع أنه عادي جرعتها وطمعتها سفير وانكم بطل لكن اليوم بقرت في جلبك فصرت عاجز عن التعبير أي وعده بالنسبة لهم وكيف والله يتأمي أول مرة المفروض القرآن كله محبه كده لكن مجدد عنده بتاع شوي زوّبت الله آية خلقت آية بمستعبر عنده مفروض كل من القرآن بآياته ينزل ايش اللي خلّه ما ينزل ايش اللي خلّه ما ينزل يقولوا يلازم تعادة هنا لازم يدخل القرآن هنا تعالوا ستة ما يدخل اكتبه بشيط ما يدخل ليش نفهم ندرى القرآن وما نفهم ليش نسمح ما نفهم القضية ما هي قضية كتب تكتير يلا ما هي قضية كتب كثير القضية قضية تعلق فيه من أنا وكت أنت ايش القضية ودك تشوف ليش اكثر من يقول ليش ليش ما اطهل اسألت سؤالين فألتها نفسي الى اليوم دو احتاج أسأل نفسي كل يوم خلي اسأل نفسي السؤال السؤال الاول ليس لكتبها من القرآن لماذا تريد ان تفهم القرآن تتلعوا على فتك تقول الله اتمنى انا افهم القرآن ذي هذا اسأل نفسك لا تبقى تفهم ذي هذا اذا كنت افهم اتنوصح من الناس اقول لن يفهم فالله عز وجل السلم اللي تستفيدهم إذا قلت لا أنا أبغى أفهم عشان أتبع عشان أوصل للسعاد في الجلب اللي عندي وأطيب للسعاداء وما خوف لا خوف عنه ولا أعزم ولا أبي ولا أشقى أقول نعم ممتاز بس أعطني السؤال الثاني السؤال الثاني هل ما فهمت هو طبقته أعيد هل اللي فهم ما طبقناه إذا اللي فهمت ما طبقته أقول لك لم تفهم أكتاف، لكن قبلك ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. تجد تحت الآيات كثير اللي تقول كأني أول مرة أسمعها، لأن الله سبحانه وتعالى قال آيات قوم: قل المضي من ولا يرد من أضفاري، هذه آيات قوم. إذا ما تطبقها ما يطاهم سالله ما لا تكون. ما تتهم مجاهد نفسك لقضية تستاهد والله تستاهد لأن الله لك الأمور الأربع اللي انت جاعد بك ثمين وليس مع طلاع بيعطيك ياعد بمجرد المجاهدة لا تشتف نفسك مع إبليس اتبع هالسلام وخل عندك هدف أن تصل إلى أني أتبع هذا القرآن تجد أنك من كل يوم بوانسي متعة تزيد طبق ما تفهم يفهم كالله ما لا تفهم طيب نيك ما يفهم من قبل يقول الله عز وجل ومن أظلم مما ذكر بآيات رب ذكر هنا وذكر هنا وذرعوا انشاء في الآيات لكن ربت الفعل عند بارد ومن أظلم مما ذكر بآيات رب ربت الفعل بارد فأعرض عنا ونسي سمع يقول لهم أن يقول لهم أن يقول لهم الله خلال نطيحة وما زال عندها الـ LBC وشو طايف والسلوبة الله مساء لكم ما زال يطالع ابناك ما في شيء يمنعك إلا في واحد فقط أن البنت اللي قدامه دائما يكون معها أخوها أو أبوها ضئيف اللهم يا ربي قولنا في ذي الله تردت شو ودعت ودعت عشان أخوها اشي أعطات أخوها عطات شو حرشت وغيرت معاق؟ الشق بطلت وغيرت أعمل؟ لا لا لا ولكن تخف منه وما خف من رب العالمين كيف تقف عن رب العالمين وكيف تقف فقال الله عز وجل وَمَنْ من مِنْ مَنْ بِذْرَ بِآيَاتِ رَبُّهِ ونسينا قدمت يداه وإيش اللتي يجد إنا جعلنا على قلوبهم أكنا ما دام هذا ما كان وهذا ما كان استخدار القرآن بمجفلة وخلى يسعى الأضاء كلها وما يسعى إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أنه يقرأوه من الفاتحة إلى النهر ان يحفظوه بيحفظ من الفاتح للناس ان يسمعوه ذي يسمع في الفيارة وفي الراديو في كل مكان اجل ان ايش ان يفقه هو <تصفيق> اللي ما يحفظ طعن القرآن ولا يعرف اسمعنا القرآن ولا يتلذب بطه الدقيقة ربما تبثقين عشان يتذكر المبحث يقول يحتاج الاشياء اللي احتاج يحتاج الانشي باسمعها من هذه على مستوى قلب ما تقلده وما يبغى فيه الجلد يبغى جامد جامد يسعد جامد يضمن لك حياة كذلك لنثبت به فؤاد شن كذا عالم كنت كثير لنثبت به فؤاد تهارق فؤاد يعلم وعيات أساس حياة تعيش قسما بالله تكون في بأصعب روضة تعيش فقال الله أبدل أن كل ما أخذت على قدر الأشياء التي تسمعه وتطلق وتعرف على قدر تقفيل قلبك وإيه دون دفعو؟ دون مستطور السعادة، دون ما تجعل زي هم دون طبعين، ما يشوف فتقوله اسمع بالتعادة، سماع طيب كيف تفتح علي الدنيا من اقرائها يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم ولو أنهم شف بعدها ما زال ماذا ما ماذا قمروا ولو زال حفظوا كانوا هذه هي سطلة جماعة ما سنحن طنش سنحن طنش ونقوية اتعادة ولو أنهم تعالوا ما يابون به حسن عبد يا أيها الناس قد جاءتكم ضيبة من ربكم هذا العبد ذلك يوعب به مرتاق ولو أنهم تعالوا ما به فإن لو أنا جاهز ينسي يا رب من اليوم وكل ما سنعت آية قل منهم يخبر الطريق حاول وإن أخبر أرجع وأحاول وأرجع وأحاول وأترك أو أكتب بكة الآن جبامة يا رب كل ما تريد جاهز نفسي يا مالك الملك العظيم وَلَوَنَّهُمْ فَعَلُوا مَعَيُّهُمَ بِي نَسَامٍ خذ الوعد لَكَانَ خَيْرًا خَيْرًا لِمَنْ لأن الله غني عن العالمين هو العظيم سبحانه وتعالى إذن الخير لمن الكثبان الضعيف اللي جاء بي غير ساعة لَكَانَ خَيْرًا لَمْ وَأَشَدَّ فَتْبِيْتَا وإذا لا اثينا كل هذا عشان سيء اتبع فمن الخير ان ما خف لك يؤمن الطوب الارض تحت الارض والأرض. من الخير ان ما تظلم ولا تشقى ولا تحزن يقول <تصفيق> لا خيرا شدة البيتان واذا لأسينا من يد النار والله هالكلمة الحالة تفتل. لا ما قالوا اعينك على احد يعطيك. قال انا اعطيك بالله بالله. من هو هو السبحانه. القائل جنة في لو أن أولاكم وعاقبكم وأنتم مجدكم وقفوا على صعيد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسأله ما نقص ذلك الموتى كما ينقطع المختر إلى مس الدح. يقول وإذا لآفنهم الذين أجروا من تكفي من الذين تكس ما بارك الله أجره أجرنا ضيما بعد. ولا بينهم فراطاً مستقيمة ما عنده غبش في الرؤية وإذا من لجلنا أجراً عظيما ولا بينهم فراطاً مستقيمة ومن يترى يا ما كلنا نحب هذا يا إذناء إلا من رحم الله تعال نضرب تعال نقول لا نخدعهم فسمع بابيذي الله غفور الرحيم منتاج القضية لا الله ضرب شديد لإيقاظ أحد قال إن رحمة الله قريب من من من المستقيمين إحنا منهم ذنب يسال الآيات إذا قالك الله غفور رحيم ورحمة وضعة كل شيء فتسبها لمن لمن بنوات تقوم هل احنا منهم ما يقول المستقيم إن الله غفور رحيم ما يقول المحسين للرغف الرحيم لكن لجأ الناس الثانين اللي جاح يتوين يبغى من هم يا ربي هؤلاء المستقيم قال فتأكسبها للذين يتقون ايش بعد ويؤتون الذكاء والذين هم بآياتنا يؤمنون كيف نعرف كل نزيش يقول احنا مؤمنين كيف نعرف كم من الآيات النذير يتبعون الرسول النبي الأمني كنات يتبعون هذا قال جبام الناس تقول هذا عصف محمد عليه الصلاة والسلام بس له مثل محمد تبغى اشفع لكم عن محمد عليه الصلاة والسلام بس الناس يسوا تجيبه تقول اكثر تبغيث يتحق ويصور من الاعتلم صور بالكعب هذا مطور ليه على جميع الاشياء إلا بي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يتكلم بأي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام هذا ممكن يجلد أي أحد ألبس وقت مستيزة انتجان زلزاتي أي واحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام تسأله قال أحسن واحد محمد عليه الصلاة والسلام هذا هنا لكن في قنده ناس كثير أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أخي محمد السلام تعال كيف خلق معصد هالعطايا من رب العالمين المعادلة سهل.